حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخندير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية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 دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تَمَنَّى الضَّرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِاسْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتتموهن أجوههن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا تاخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين